إلا بعد بلوغها وأن من فعل شيئا لا يجري عن حكمه، فهو غير مؤخرا به فقوله قوله وقد نهوا عنها وعلى هذا فلو تعامل الإسلام بمعاملة ربوية وهو لا يجري عنها من الربا ويعني يعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يجري أن هذه معاملة المعينة من الربا ثم علم بعد ذلك فهل نقول إننا ما أخذه من أذب حرام؟ لا نقول ليس حرام. كقوله تعالى فمن جاءه معذة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وهو لم يعلم أنه نهي عنه لكن إذا كان يعلم أنه من هنا وأخذه ثم تعالى فهل نقول رده علم من أخذته الجواب لا لأننا لو كنا رده على ما أخذته منه لكان له أي المبهود عليه الغلم ومرتين. لكن نقول تصدق به تصدق به لا تتصل في ملكك ولا ترده إلى المراد الذي كان عالي لأن ذب الحرام لكنه سولت نفسه فأعطا كذبه طيب وإذا كان المرابي مأقولاً من الرِّبَعَ وتاب، فهل يزمه أن يصدق بمقدار ما أعطى من الرِّبَعَ؟ أجيبه بالشجاع، لا، لأنهم مظلوم. المُعَطِّلُ الرِّبَعَ مظلوم هو، فإذا تاب إلى الله عز وجل فإننا لا نقول يزمك أن تصدق بمقدار ما ما دفعته من الرِّبَعِ. الكلام في من أخذه. ومن طوائب هذه العزة الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل وقوله لقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد كان الباطل هو ما لسه بحق وبناء على ذلك لو أن الإنسان أكل مال حربي فهل يقوم من أكل أموال الناس بالباطل لا لأن الحربي مباح الدم مباح الدم والمال وعلى هذا تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الطفاف الحربية وأخذوا أموالا فلا فلا فلا فهي لهم ولا شيء أري ولا شيء أعرفه بذلك لأن أموال الكافر الحربي مباح لل穆سالمين. طيب وين أخذ مال دمي أو معاهد أو مستأمن؟ في غير حق. لقد أكل أموال ناس الباطل، لأن هؤلاء أكلته معصومون، أموالهم محترمة وأنفسهم محترمة، ومن فائد هذه الكريمة الوعيد الشديد على من تصل بهذا السلتات، أظلم وأختذباء وأكل أموال ناس الباطل والصدق عن لقوله وأعتذر لكافرين منهم. ومن فوائدها إثبات عبد الله عز وجل حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن الذي عد له العذاب العليم هو الكافر من هؤلاء ثم قال لكن راسبونة العلمون والمؤمن إلى آخره يأتي تفسير وإن شاء الله غريم. سبق لنا في الآيات, في الآيات التي قبل هذه بل في الآياتين ما يدل على إثبات الأسباب وشي الدلالة أن الباء السببية وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات لطريق شرعي. كوني. لأجل ظلم محمد نعم التحريم هذا شرعي ولا قدري شرع لكن بطياس يحرم إنسان الطيبات تحريما قدريا نعم كمثلا في شريعتنا لا يمكن أن يتحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت الله التحريم والتحريم لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريرا قدريا لمرض أو غيره. طيب قولوا بصدقهم عن سبيل الله كثيرا نعم هنا هل صد هنا من الفعل لازم أو من الفعل المتعبد؟ فسرها على الأحتمالين. إذا كان من اللازم فما معناها؟ نعم. إذا كان من اللازم فالمان أنهم صدوا بأنفسهم. طيب. صدوا غيرهم. طارق رفيق. طيب. على هذا على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا أحمد. كيف كثير كثير. انا يعني لازم يكون كثيره مفهومه وانت يمكن ان تحدد يا تركيزي مو انتبه هي مثلا ما دحرج حتى تصير يعني ركز ان عرضناها على ان ان من اللازم فكثيرون من اللازم اي فكثيرون وسط اي المعنى وبصدهم عن سبيل الله صدا, صداً كثيرا. أما تنصدهم غيره يعني خلقا كثيرا. تصير وصف. أي وصف لخلق. لكن و وصف إيش؟ لخلق المحدود. للمحدود. صدهم عن سبيل الله خلقا, خلقاً كثيرا. يعني مفعول به. ما فعلن به. وعلى الأول تكون صفة مسكر محدود، وإن شئت فقل مفروض مطلقا. طيب. أخذهم الربا اشتري من الربا عبيد عبيد الله <تصفيق> يعني تناولهم الربا سواء نكلوه أو لبسوه أو استعملوه في ملكة أخرى أيها أعم يأكلون الربا أو يأخذون يأخذون الربا طيب هل تستطيعني تبين لنا ما هو أغلبة زيادة مقدرة في أشياء مقدرة زيادة مقدرة في أشياء مقدرة في زمن مقدر على وجه مقدر ما أتنفسك زيادة في أشياء معلومة زيادة في أشياء معلومة أو نسأ إذا قُلت لك ما هي أشان الله <تصفيق> خمسة والشيء طيب هل يقاس عليها غيرها حمد؟ قل فص أما عند الظاهرين فلا يقص عليه غيره، لأن القياس عندهم ليس تلينا شرعياً. طيب، وعلى القياسيين، <تصفيق> على القياسيين، <تصفيق> خطا. نعم. يعني من ه... عند قياسين منهم من يقتصر عليه بناء على اختلافين في العلة وليس هناك نص يفصل فتسقط هذه الأقوال. طيب. عند آخرين. عند, عند آخرين منهم. إيه نعم. أحسن تبارك الله. ما هو الباطر لأهل أمور الناس الباطر. نعم. نعم. طيب إذن. بغير حق فقد أكله بالباطل طيب الغش إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل المال الباطل لأنه الزائر بالباطل طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة بمئة وهي لم تسم فاشتراها المشتري بمئة هل يقول هذه الزيادة من أكل المال الباطل؟ طيب ثم قال عز وجل استدرافنا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر قال لا في الراسقون في العلم منهم فلكن هنا حرف استدراك، استدراك على ما مضى من أوصافهم والراسقونس مفاعل من الرسق إذا ثبت ومنه رسوخ الشجرة رسوخ أساس البنيان وما أشفى ذلك لأنه يثبت ولا جزاف الراسقون في العلم منهم في العلم المراد به هنا العلم الشرعي فأل فيه للأهل الذهني لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا ينجح صاحبه ولا يذن بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ وقوله منهم أن الذين هاد ونمثل لهذا بمن بأبي بن كاعب رضي الله عنه عبد الله بن سلام, يا عبد الله بن سلام فإنه كان حضرا من حضر اليوم وآمن بن محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قوله والمؤمنون في أطف على قوله الراسكم لكن هل المنان لذلك الراسقون في العلم الذين أثمر علمهم الإيمان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة وعطف الصفة على الصفة جائز باللغة العربية كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج مره أو إن المؤمنين هنا غير الراسخين في العلم والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار أي من هذه الأمة فيكون العطف من باب عطف المتباينين المتغيرين ذكروا في هذا قوله ولا يبعد أن يكون القولان أن يكون قولاني كلاهما صحيح المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك هو القرآن والمنزل له والله عز وجل كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك فالمنزل هو الله عز وجل والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم والنازل هو القرآن إذن ما اسم موصول يعود على عقيد على القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة فيؤمنون بأن الله أنزل الثراث على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة المقيمين الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام لأن يأتون بها تامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل الفرائض والنواء وفي الآية يشكى من حيث العراض حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات مرفوع سابق ومرفوع الله فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أنها بالياء فقيل إن قوله المقيمين معطوف على قوله لما أنزل إليك أي والمؤمنين بالمقيمين, بالمقيمين الصلاة بالمقيمين الصالح والمراد بهم الملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساك فكأنه قال والمؤمنين بمن؟ الملائكة. وقيل إن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيرها وانه نص على المقيمين المقيم الصلاة لأهميتها ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات بعد هذا يكون نصبها فعل هذا يكون منصوبة لا مجهورة ونصبت على المتح أي أمده المقيمة الصلاة. ففعلها فعاملها إذن محذوف التقدير وأمده المقيمة بالصلاة وإنما جاء القطع حيث نصبت بفعل المحذوف لفائدتين الفائدة الأولى معنوية وهي بيان العناية بإقامة الصلاة كذا حمد أنت معنا والفائدة الثانية الانتباه الانتباه وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان يسجن معه ولا يكون هناك شيء موجب وقوفه لكن إذا اختلف توقف لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات إذن ففيه فائدتان إحداهما معنوية والثانية لطفية المعنى واللهية أنه أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها والثاني اللفظية هي مرعاة الانتباه أي أن الإنسان عليه على اللق وسوف إيش؟ سوف يتوقف وينتبه وهذا بلا شك خير من من قال إن هذا غلط من الكتاب كما قالوا بعضهم وعليهم بالله وقال إن لئين كتبوا المصحف أخطأوا فقالوا والمقيمين وأنها على قراءة المسعود والمقيمون فهي الصواء لكن هذا لا يستقيم الإطلاق كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغير وكيف يتأم هذا مع قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والحقيقة أن الغالق هو القائل بها وأنه أبداً نجع وأخطأ خطراً عظيما بل الفائدة كما قلت لكم إذن يبقى النظر هل نقول إن المقيمين بالجر والمعنى والمؤمنين بال... نعم والمعنى يؤمنون بما وزي لك وما وزي من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملاعكة أو أنها منصوبة على تقديل فلن محذوف الثاني أوله وإن كان الأول فيه احتمال لكن أفسانه الراجع وحكم من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية والمؤتون الذكاء معطوف على إيش قيل إنها مستأنفة وأن الخبر قوله إلائك سنتهم أجر عظيم وقيل إن إنها معطوفة على ما سبق معطوفة على ما سبق ولا يعني لقول الراس هنا في العلم منهم المؤمنون يعني والمؤ والمؤتون الزكاة لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبين المعط المعطوف عليه وهو قوله المؤمنين الصراخ وقال المؤتون أي المعطون والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية وعلى هذا المراد بذلك زكاة المال وقيل المراد بذلك زكاة البدن بقول الله تعالى فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يعطون الزكاة والمراد بذلك زكاة البدن لكن الأول أقرب إلى الصواب لأن الله تعالى يقرن دائما بين يقام الصلاة وإيتاء الزكاة لَكِنَّ <تصفيق> رَسُولَهُ روحينا الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب و يوسف و عيسى و ايوب و ذو الكرار و ايوب و ذو الكرار و صلين على سيد ادم قد كشف عليكم عليكم فضلوا بكل اننا نصدق عليكم لكن الله المسا تكبيرا رسلا مبشرين ومبشرين لأن يكون للناس على الله حذرة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما أظن علىك في قاعدت ماخذ الفوائد. فضنا فوائد ما فضنا فوائد طيب ما يقول الله لكن الرسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما رزلا من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله يوم الاقد وذلك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا. انتهى إلى قول لا قول لا تبارك وتعالى والمؤتون الزكاة يعني المعطونها لمستحقها والزكاة مال فرضه الله تعالى في أمال معينة. تؤخر من الأغنياء وترد على الفقراء وقول المؤمنون بالله من تأخذ الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا ولهذا لن يكن أبو طالب مؤمنا مع كونه مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام بل الإيمان هو الإقرار التام المستلزم للقبول والإدعاء فلا بد من إقرار القلب عن إقرار التام ولا بد من القبول قبول ما جاء في بالشريع ولا بد من الإدعاء حتى يتم الإيمان والإيمان بالله تضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده في ذلك وهذا قد مضى كثيرا مشروحا مبينا اليمان باليوم الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده فهو آخر مراحل الإنسان لأن الإنسان له أربع مراحل بعد أن يكون بعد أن يكون إنسانا المرحلة الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة ولهذا يسمى يوم الآخر وليس الآخر هو البرزخ الذي بين الحادي والموت كما يفهم من تعبير بعض الناس هنا يصف الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير فإن هذا ليس صحيح بل هناك بل المثوى الأخير هو يوم القيامة إما الجنة وإما النار الإيمان بلوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط بل له عدم علاقات أو متعلقات كثيرة حددها ابن سيرين رحمه الله شيخ الإسلام في قوله يدخل في الإيمان بلم الأخذ كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما أشبه ذلك فإنه يدخل في الإيمان بلم الأخ لأن الموت آخر ما الإنسان في الدنيا، فإن من ما فقامت قام صيامته، والإيمان بالآخى يتضمن استقامة الإنسان على دين الله، لأنه يخاف اليوم الآخر ويرجى اليوم الآخر، كما قال تعالى: لمن كان عرف الله يوم الآخر، فهو يخاف يوم الآخر، فيتجنب فيتجنب المعصية، ويرجى يوم الآخر، فيقوم في الطاعة. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الإيمان به والإيمان بدوم الآخر لأن الإيمان بدوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة أو على تمام باستقامة أولئك سنؤتيهم أجرى فيها قراءتها سيؤتيهم وسنؤتيهم سيؤتيهم جار على نسق الكلام لأن نسق الكلام كله الغائم لكن راسعنا في العمل منهم والمؤمنون يؤمنون في ما نزل وما نزل من قبلك والمقيمة الصراحة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون في الله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أي الله أجرا عظيم فالقراءة بالياء وهي سبعية صحيحة هي على نسق السياق وأما القراءة بالنون ففيها انتقال من الغيبة إلى الحضور إلى المتكلم والانتقال ويسمى التفات له فائدة وهي تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان ما هو السبب الذي تغير ذلك الكلام وحينئذ ننتبه للمعنى أكثر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أما عبد الفائد أخرى التي تفر على السفات فكل مقام يذكر له ما يناسبه فهنا أولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل بأنه سيؤتيهم أجل عظيم وتكفل الصريح وإضافة الشيء للنفس أبلغ من إضافتي إلى الغائب سنؤتيهم أجل عظيما يعرف لنا أجل عظيما من الأخ كمان أي وعظيما طيب منفعل به فقط نقول من اللي كلمه فائد نعم هذه وراء وين هو الأول طيب ألها أو هم ألها صحيح وهم ما أدل من أين جاء لكن بس هم وال والألها مقصودة عندنا، بس هم هو الأقصى الآية سنؤتيهم تقول هم ما في الأول هم على كل حال صحيح أن الراجل أن الضمائر الضمائر الغيبة في غير ضمائر الرف يُعَلَّم الضمير واحد فقط والباقي علامة. وطيب هل هذان المفهومان أصلهما المبتدى والخبر؟ ذكي أصلهما المبتدى والخبر أصلهما المبتدى والخبر. كي. وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس أصله من تور القضاء؟ إيه مبتدعًا طيب ولكن معهيم أي معهيم أجرًا عظيما أي توابع عظيما أي لا عظم وعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدس أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الآية الكريمة في فوائد منها تمام عبد الله عز وجل وأنه إذا حكم بحكم عام من يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يذكره نأخذ هذا من كلمة لكن الاستدراكية بعد أن حكم عليهم بما حكم من أخذيهم الربا وقضوا عنه وأكلوا ما ناسف الباطل قال لكن رأسي وهذا تمام العدل أن يذكر الخير والشر سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة أو كان ذلك الخير بالنسبة والشر نعم أو كان الخير والشر بالنسبة الواحد فمن أراج تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساويه أما من أراج أن نذكر ما يقوله من باطل فهنا لا يلزم بأن يذكر المحاسن لأن ذكر المحاسن في مقام الرج عليه يرفع الرج عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه فهنا يفرق بين شخص يريد أن يقوم شخصا فهنا لا بد أن يذكر. المعايب والمحاسن وبين الإنسان يريد أن يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه ومن فائد الأكريمة فضيرة الرسوخ بالعلم، العلم الرسوخ في العلم, العلم. وانتبه لكلمة الرسوخ لمعنىها إيش الثبوت والاستقرار وذلك لأن العلم علمان. علم طافي بمعنى أنه على السطر أي يريح بزاعدو وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء وضابط الطلبة يركز و... ويحدث فهذا هو الذي يذكر العلم ويكون عنده قدرة وملكة حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون ولا يخفى على بعضكم ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائل هنا تناظر عند الرشيد وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علما أتقان تاما حمتنه أن يدرك جميع الدول فقال له أبو روسف ما تقول في من سها في سجد السهو قال أقول لا سيداني قال من أين أخذت هذا من علمك وكسائي معروف بإيش لأنه قد أخذته من علمي هو أن القاعد عندي أن المصرر لا يصرر نعم سجل السهوة على زعمه مصرر فلا يصرر على كل حال هذا قصة الله علم هل هي مصنوعة وحقيقة ولكنها غير صحيحة إنما أنا قصدي أنا أقول إن الرسوخة في العلم هو العلم ومن ثم كنت أقول جائما يطلب العلم احرصوا على القواعد قواعد العلم وضوابط العلم وذلك لأن الجزئيات لا حصلها كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات لا يمكن الإنسان يحكم عليها فقما صحيحا إلا إذا كان عندهم قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها أما من يأخذ العلم مسألة فمسألة فهو كالذي يلقط الجراد من الصحراء يتعب ولم يملأ الكيس لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذنه ذلك العلم ومن طوائد هذه الآلة الكريمة أن العلم سبب للإيمان لقوله يؤمنون ولا شك أنه كلما زاد الإنسان علما ازداد إيمانا وبصيرا بتوفيق الله عز وجل فعليك بالعلم عليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا ولهذا نجد أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي الله عنه لأن الجدال عندهم قليل ولا يجعون إليه الله عند الضرورة أما كون إنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون وارداً فهذا من التكلف والتنطر وهو سبب للحماية ونفوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله. لقول لكن الراسخون في العلم منهم أي من أنكتاب ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه صلى والسلام عليه وسلم. قولة يؤمنون إيش بما أنزل عليه فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أزعى على محمد فإنه كافر وكاذب في دعوات لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان ومن فائد آنة الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعقدها أحمد ساهر من ماء ولا أنزل ولا الكاف. للكف نعم بما أزل إليه وومن فوائدها فكرمة أيضا أن القرآن كلام الله الكلام صفة فيقترض أن يكون الله والذي تكلم به وهو كذلك ومن طوال هذه الآية الكريمة أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل بقوله وما أنزل من قبلك ولهذا جاءت الآية في صورة بقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ومن فائد هذه العيش الكريم الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد تؤخذ من قبل ولم يقل من بعد وهذا هو الوقت لكن آيةها الإشارة والأسفل الصريح نعم ومن فائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإثاء الزكاة لأن الله تعالى نص عليهم من بين سائر الأمال وإقامة الصراط وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن تارك الزكاة كافر كما قلنا ذلك في تارك الصراط لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفر كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفر لأن نحن متعبدون بقول الله ورسوله طيب ومن فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر ونص على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله أمين ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأهميته لأن مدار الإيمان كل لأقوال مدار الإيمان كل على الإيمان بالله لأن نؤمن بأن رسول من رسول الله الكتب كتب الله الملائكة إباد الله وهن مجر الركيزة الأولى كلها هي إيمان بالله عز وجل وما بعده فيعتبر فروعا أو نعم أو جهات متعددة من الإيمان بالله ومن الإيمان بالله ومن فوائد الآية الكريمة الباطل من الآخر وقَالَ السَّبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه السفات أنه سيوجيه أجرا عظيما لا يتصوروا عظمته لقول أولئك سنبتيهم أجرا عظيما ومن فائد الآية الكريمة علو حلو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه السفات يؤخذ من الإشارة إليهم بإشارة البعيدة أولئك ولم يقول هؤلاء ولم يقول فإننا سمعتين قال أولئك والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته كما في قوله تعالى أليف دام ذلك الكتاب مع أنه بين أيدينا لكن علو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد نسأل الله تعالى أن يجعله وإياكم من رأس الله المؤمنين بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل مخدر نعم نعم نعم تقرباً موجودة الحكمة من من لا والله في سورة المائدة ذكرت طائفتين فذكرت طوائف المشتكين واليهود والنصارى فمن أقرب الناس مبكتين إلى المؤمنين هم النصارى يعني في في عيات المائدة هذا المقصود الكلام على النصارى المقصود الكلام على هذه الطوائف وأنهم بالنسبة للمؤمنين مختلفون. ايش؟ لا لا هو يدل على أن منهم قصصين ورضان منهم لا لو بقوا عاديا للمسلمين صاروا مثلهم ولهذا نقول ان له ان النار بعد بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام من المغروب عليه وأن وان وصفت صول لهم بالضالين كما يحكي هاري من حادث اللي مر علينا البارحه ان هو بجبر الاخ نعم. لا لا قال وإذا سنن ما أنزل فقر لا تبقى إلى قوله حكثنا ما أشاهدين ما أشكله هم كانوا نصارع ولهذا إذا آمنوا محمد أوت وأجرهم مرتين لمن في رسولهم وليمن في محمد فيختلفون عن المشتكين وقال أما قول القرآن كلم الله بحق وأما قول القرآن القرآن القديم وهذه المقدمة الثانية إن أراد أن القرآن كذلك فهو خرقه وإن أراد أنه الكلام من حيثه فصاره مع أننا لا نوافق أن الكلام قديم بل نقول الكلام قديم النوعي لا قديم العلم وهناك فرق بين قديم النوع وقدم العلم الله تعالى يتكلم بالكلام ما شاء لكن أصل كلام في حد ذاته من الصباح الذاتية يقول <تصفيق> كتبت من أين جاءكم ذات هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى الطائم بالنفس براء ها اينما عبد الله ما شاء الله انت لا حول ولا قوه الا بالله من الشيطان الرجيم ان ارفعنا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وداوود وسليمان وإيسا وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قفصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصدهم عليك وكلم الله موسى تكريما أعوذ بالله من الشيطان الرحيل قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أرحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إن الضمير عود على الله عز وجل وكان بصريقة الجمع تعظيم وقول أرحينا الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء والمراد به هنا إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله لشرعه الذي يتعبد به عباده هذا هو الوحي أن يعلم الله أحدا من أنبياء أو رسله الشرع الذي يتعبد به عباده هذا الوحي وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشورى أنه ذات أقسم فقال وما كان لبشر نحن نكلم الله إلا وحنا أو مرء إجاب الوثى رسول رسولا رسلا يحلف إلهما يشاء وقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد ما هنا يحتمل أن تكون موصولة وإذا كان كذلك فلا بد من عائد المحدود والتقدير كالذي أوحناه إلى نيح وأحتمل والأقرب أن تكون مصدريه أي كأي حائنا وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى تقديم أي كأي حائنا إلى و... ونوح هو أول مسيرة عليه مسار المصطفى كما جاء ذلك المصطفى في في حديث الشباع ولهذا قالوا النبيين من بعده والمراد بالنبيين هنا النبيون الذين وصلوا إلى أقوال وقد جعل النبوة والكتاب في ذلية إبراهيم ونوح كما قال تعالى و... ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في من ذلياتهما النبوة والكتاب وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام وأن ذكرهم أرثون من أن يجريس قبل نوح فهو قول خطأ والصواب أن إدريس أنبياء إذن الإسرائيلي ماذا وأوحينا،, وأوحينا إلى إبراهيم وإبراهيم هنا فيها قراءتان إبراهام وإبراهيم وكلهما قراءتان صحيحتان سبريتان يجوز أن يقرأ بهم الإنسان ولكن كما أسألنا لكم لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة لقراءة خارجة عما في أيديهم من المصاح لأن ذلك يكون سبباً ليش؟ لقتل نعم. ورحنا إلى إبراهيم وإسмаيعيل وهو ابن إبراهيم الأكبر وإسحاق وهو ابنه الثاني و... ويعقوب وهو ابن إسحاق. وإنما نص عليه عنه ابن لأن أمياء بن صهي كانوا من ذرية يعقوب. إذن إسмаيعيل وإسحاق أخوان. وإسماعيل عن من؟ يعقوب. أم يعقوب ويعقوب والأصباط قلنا أن الأصباط المراد بهم قبائل البني إسرائيل كما قال تعالى وقطعناهم 12 عشر أمما وقلنا أن المراد بالأصباط هم أولاد يعقوب فهذا الأول يكون من باب ذكر العام وإرادة الخاص لأن الأصباط كلهم ليسوا أنبياء وإنما الأنبياء فيه وعلى الثاني لا إشكار والأسراق وعيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ليس بينه وبين المؤمن صلى الله عليه وآله رسوله ولا نبي أيضا وقوله وأيوب وهو من بني إسرائيل ويونس كذلك وهارون كذلك أيضا من بني إسرائيل وسليمان من بني إسرائيل و... وآتينا داود زبورا داود هو أبو سليمان والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود ونص عليه لأن فيه موائب مرقبة في القلوب ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير فتسبح معه وكذلك الجبال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليه من من من الرسل في هذه الآية يونس شعيب هود ثالث لوط يوسف لا رسلا قد أسلم عليهم من قبل قبل ذك هذه الآية ور ورسلا لم نقصص عليه لأن الله تعالى لم يقص على رسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب أما من كانوا بعيدين كالذين في, في أمريكا وأقصى آسل أو ما أشكى ذلك فلن يذكرون لأن المقصود للذكر ذكر الأنبياء هو الاعتبار. وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإنه فإن الاعتبار يكون في ذلك قليل ورسلا لم نقصصه معه وكلم الله موسى تكليما كلم الله الله فعل وموسى مكلم مفعول به وتكليما مصدر مؤكد بمعنى الفعل الذي قبله كلمت تكلم وإنما أخر الفكر موسى بما ذكر من خصائصه وهو من وهو الكلام كلمه وتكلم كما أخر الفكر داود بعد سليمان مع أنه مع أنه أبوه من أجل أن نص على الزبور الذي أتاه الله تعالى جو والترتيب بين الأنبياء والزكير يكون لأسباب بلغية لفظية أو معنوية حسب ما يتبين من السياق في هذا في هذا في هذه الآية فوائد كبيرة منها أن أول أصل نوح لقوله والنبيين من بعده وهذا هو الحق وليس قبله الرسول أما النبوة فكانت قبل النبوة فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا لأنه يتعبد الله عز وجل ولن يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله وبهبوط الوحي له يكون نبيا ولكنه لم يرسل إلى أولاده لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسل إذ أن الناس كانوا على ملة واحدة كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم مكتبة أي كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم فاختلفوا فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم مكتبة الحق ليحكم بين الناس فيما مختلفوا منه. لكن في أهل عادم لاختلاف لا ولهذا كان نبي ولم يكن رسولا ومن فوائد هذه الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد لقوله كما أُوحِي ولكن هل المحابي يتفق نقول يتفق في أشياء ويختلف في أشياء التوحيد اتفق عليه الرسل وما أرسلنا من قبله من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه هذا متفق عليه أما الشرائع والمنهاج فإن الأمم تختلف، لأن الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها، كما قال تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو ولجاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما أتاكم فالشرائع والمنهاج يختلف أما الأصل فهو متفق كل الرسل اتفق على إيش على وما أَفْلَنَا نَقَدِّفِ من رسول إِلَّا نُعْدِي إِلَيَّ أَنَّهُ لَا إِلَى إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ إذن كما أرحينا إلى نوح والنذير من بعده هذا في أصل الوحي وما اتفق فيه الشرائع وهو التوفيق أما المنهاج والشرائع فهي لكل كل عملك بحسبها ومن فائد هذه الآية الكريمة قطلان قول بعض المرخين أن أجريس كان قبل نوح لأن هذا قول باطل يبطله القرام الك ومن فائد هذه الآية الذي حايلها أولاد الرسل أو الكرام عليهم الصلاة والسلام راهي وإسمائيل وإسحاق إلى ومن فوائد هذه الحديث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قص أنباء قص أنباء الرسل ولم يقص أنباء آخر والحكم من ذلك وما أشرنا إليه في التفسير أن أن أنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقص الله علينا من نبأه ولكن لو قال القائم هل لكل أمة الرسول الجواب نعم لا شك فيها لأن لقوله تعالى وإن الأمة إلا فيها نذير ولقوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الرجل ثم بعد الرسل ومن فائد الآية الكريمة أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بقوله وكلم الله موسى تكلما والذين أمكروا أن يكون الله تكلم قالوا نعم سلكوا مسكين منهم من حرف الآية لقضا ليتغير المعنى ومنهم من حرفها معنا وأبقى على على ما هو فمنهم من قال إن صواب القراءة وكلم الله موسى تتليم فجعل المكمن موسى ولكن وهذا تحريف لفظي يتعلي روي المعلم وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه وهو أيضا باطل لقوله تعالى ولما جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ إذ لا يمكن أحدا أن يقول هنا أن المكلم موسى لأن ألهى في قول كلمه ضمير المفؤول ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل ومنهم من قال كلم الله موسى كريما من الكلم وهو الجر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مان مفروم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلمه سبيله يكلم لمانا سبيل ايش يجرح. فقالوا كلم الله موسى تكليماً أي جرحه بمخالب الحكمة تحريق الهدى الله يعني ما نا... يعني جعلوا هذا ما بالاستعارة وهذا أيضاً باطل فالصواب أن الله تعالى كلم موسى تكليماً واضحاً بحرط وصوت يسمعه موسى وأن كلامه إياه كان على وجهه الوجه الأول المناجاة والثاني المناجاة قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا والنداء يكون للبايت والمناجات تكون لقير ومن الملوم أن البايت يحتاج إلى صوت أعلى والقريب يكنيه الصوت الخفيف ثم قال رسلا مبشرين ومندرين رسلا جمعوا رسول بمعنى المرسل والظاهر عنها حال من قوله إننا حين إلىك كما وحين إلى نوح ونبين ذاته حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين وكانت حالا لأنها بمعنى المشتق إذ أن رسل رسلا بمعنى مرسلين مبشرين ومنذرين البشرة الإخبار بما يخطر والإنذار التقيف بما يخاف منه وذلك أن الشرائع التي جاء كافيا الرسول أوامر ونواه فما الذي مناسب الأوامر البشر يبشر أن العامل بهذا العمل بالثواب والذي يبشر والذي مناسب النداء هو النواه فيندفع الإنسان من الوقوع فيه ولهذا كانت أنواع كانت أنواع تفليس اثنين أمر والثاني نهي فالذي يليق بالعمر البشار والذي يليق بالنهي الإنذار هذا وما جاء في الرسول البشارة والإنذار حتى محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن أصناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لألا يكون للناس على الله خجة بعد الرسول اللام هنا تقول لأن لا اللام للتعليل أي لأجل أن لا للناس على الله <تصفيق> بعد الرسل الحجة ما يحتج به الغير على آخر لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه هذه هي الحجة يعني الدليل أو البيئنة أو ما أشهر وقول بعد الرسل أي بعد إغسال الرسل لأن الرسل عليه الصلاة والسلام يبينون للناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح كما قال تعالى وما أرسل من الرسل إلا بلسان قومه ليش ليُبين لهم وبعد البيان فيضل الله من يشاء وإهدى من يشاء فلا بد من البيان على كل رسول لأن لا يكون الناس Allah قد جاءت الرسل وكان الله عزيزا حكيما في أرسل غصر وجعل النصر لهم في الدنيا وفي الآخر ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأطمتها في هذه العلية الكريمة بيان حال غصر عليه الصلاة والسلام وأنهم لا تخلوا تخل من إيش بشارة وندار حسب الأوامل والنواح ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامه فتارث بشر وتارث منذر، لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في في الارجاء، وإن, دخل وإن سلك سبيل الانذار دائما أدخل الناس بالقلوب واليأس فلذلك يجب أن يكون إنسان حكيما يرى أحوال الناس فمثلا إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم فهل هنا الأولى أن يسبق سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمر من الله أو الإنذار أو الإنذار ويشدد فإن لم ينفأ بهم الواعد الدين فالراجع السلطان ولهذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يستعمل الضرب استوباني اذا للنفس انهاء بدون وولهذا لما ورد الامر بقتل شارب الخمر في الرابعه اذا لم يرتدع قال الشيخ حسان ان هذا الحكم ثابت اذا لم ينته الناس بدون طيب ومن ثواب هذه هذه الايه اثبات اثبات تعديد في افعال الله كما هو كذلك في أحكام الشرع يعني إثبات التعليق في الله القدرية كما هو ثابت في أحكام الشرع من أين أخذ من الله من الله التعليق من الله التعليق وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم إلى ألف دل على أن أفعال الله وأحكامه معلق ولو لم يكن ذلك إن اسم الله الحكيم لكان هذا كافر فكل ما فعله فلحكمة وكل ما شرعه فلحكمة ومن فائد هذه العادة الكريمة أن الله تعالى يحب الإرذار من الناس لأنه أرسل الرسل لألا يكون الناس على الله ومن فائدها الفائدة العظيمة الكبرى وهي العذر بالجهل هذا كاثر أصول الدين لأن الرسل يأتي بأصول وفروع فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأتي رسول فلو الحج على الله ولا يمكن أن تتبث لو الحج على الله إلا إذا إيش إلا إذا كان معذورا لأنه لو لم يكن معذورا فلا حجة له وهذا الأصل هو الذي دل على الكتاب والسنة ولكن قد يكون الإنسان مفرقا فلا يؤذر بجاه كما لو خلق إلينا أن هناك دينا إسلاميا إلهايايا ولكنه لن نبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر فهنا نقول إنه لا يعذر لماذا لتفريق وعدم بحثه والإنسان لو كان يريد أن يذهب بين قرية من القرى وسلك سبيلا ثم قيل له هذا لا يسلك إلى هذه القرية فسوف يمتنع ويحتر أين الطريق إلى هذه القرية فلهذا نقول العذر بالجهد ليس على إطلاقه من كل وجه لكن بشر إيش أن لا يكون مفرطا في التعليم فإن كان مفرطا فلا مفرقاً كيف التفريق أن, أن يذكر له أن ندينا خلاف ما هو عليه ولكنه يقول إن وجدنا أبانا على أمة ولن أبحث وكما يقول بعض الهوام او العوام نعم العوام هو كان يقول بعض الهوام لا تسألوا عن الشياء ان تبدأكم تسركم اعمل ما تريد ولا تسأل انساءلوا قالوا حرم مشكل وانساءل قالوا هذا واجب مشكل نعم وهذا غلطا كبير ومن فائدها بالعادة الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعبادها حيث أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويوسدونهم ويهدونهم إلى دين الله ولو الرحبة ما أرسل إليهم لوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم في إفطارهم وأدبهم بالثناء عليهم ومن فائد هذه الكريمة إثباتوا اسمين من اسماء الله وهو وهما العزيم والحكيم وقد مر شقهما وما يترتب عليهما فلا حاجة إلى الإعادة لأجل أن نمشي بإن الله عز وجل ثم قال عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك كلمة لكن حرف استراث لكن الله يشهد فلماذا جاء حرف الاستراث في هذا الموضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من مكدد ويقول إنك لم ترسل كما أرسل فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك خلاف لمن إيش؟ لمن كذبه وقال إنه لم ينزل إليه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بأني بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن وشهادة سبحانه وتعالى من قول نوعا شهادة قولية كما في أداء وشهادة فعلية وهي تمكين الأرض ونصها على عدوه وإظهار الآيات التي توجد البشر على هذه صلى الله عليه وسلم فإن هذا شهادة إيه؟ الأخ طالب أن قولية كأن الله ينصره ويمكن له في الأرض ويريده الأرض ويعطيه الآيات هذه شهادة فعلية إذن شهادة الله تعالى نبيه بالحق تنقسم إلى إيش شهادة قولية كما في هذه الآية وشهادة فعلية وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الآيات والتمكين في الأرض بما أنزل إليك أنزله بعلمه يعني أنه نزل بعلم من الله عز وجل أو أنزله بنعلومه أي بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخرق والعباد وكل معني صحيح، ولا يتنافيان، فيجب حمل الآية على المعنى. على المعنى بناء على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنى على على السواء ولا منافات بينهما، وجب حمله عليهما جميعا والملائكة يشهدون. الملائكة تشهد أيضاً أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآناً كان به رسولاً الملائكة هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن أو العموم يجب نعم العموم يجب أن نعلم أنه, أنه إذا جاء لك وآمل فالواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد فيه رسول سواء كانت لها الشرائية أو عقلي ومن لنا نتنيعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرج به كان جبريل يستكتر فيقال من معك فيقول محمد فيقال أرسل إليك يقول نعم فتعلم من في هذا أنه أرسل إليه عليه الصلاة والسلام الملائكة هم عالم الغيب. خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اخترتها حكمته وجعل بعضهم أفضل من بعض وتقدم كلام عليهم كثيرا فلاحة جلعادة وكفى بالله شهيدا شهيدا حالا أي كفى الله شاهدا عز وجل والبهنى قال من الزائد لكثين لطن والعصر كفى الله شاهدا ونعم والله كفى الله شاهد لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث نعم ازداد أمر القوة كما قال تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو إيش والملائكة وأولي العلم الشهادة على الوحدنية صار من, من أقراه من ثلاث الرب عز وجل والثاني قال والثالث أولي أما شاهدت الرسالة فلن يذكر إلا إيش طرفا إلا طرفين الله والملائك لماذا لأن أولي العلم لا يكوننا أولي علم إلا بعد ثبوت إلا بعد ثبوت الرسالة فهم تابعون في الوقت وكذا بالله الشهيد في هذه الآلات الكريمة لا عهد شهيد بمعنى شاهد في هذه الآية الكريمة الثوار منها إتباع الشهاد لله ذات شهادة لله من قول الله يشهد ومن قول وكف بالله شهيد وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال خلف على كل ما يحدث في بسمه وراء بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان أكمل ايه اكمل الآية نعم نعم وناعلم ما توصف به نفسه مع أنه لم يتكلم به لأن الله عالم بذلك ومن فوائد الآية الكريمه اثبات لسارة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما أنزل إلينا ومن فوائدها أن القرآن كلام الله ما يصح أي نعم. وراء الصعبين <تصفيق> لا رحمة الله لا ديه من زمان وظهر لدي لدي لدي لديك محادثة خارجية قل نعم ولا لا لديك محادثة خارجية نعم لعل يعني هات الجوال ولا عادي رحمه ربنا فيما بعد نعم تعالى <تصفيق> ذكرنا القران كلام الله نثبتنا ذلك و هذا هو بعده السديد نتو على انه كلام الله نعم وبهذا تجلى للمسلمين يا جماعه على ان القران كلام الله ما ينقال قائل انما تعالى يذكر الانذار في اشياء غير كلام الله مثل قوله تعالى وانزلنا الحديد به شديد يوب معنا، وكذلك <تصفيق> وأنزل لكم من أنزل لكم من آيات ثمان ثمانية أزواج.الجواب أنما ذكر هنا أعيان طائمة بنفسه وأمر الكلام إيش؟ فهو معنا لا يقوم إلا بدأ.نعم بدأ بدأ.إلا بدأ وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل. وأستدل العلماء أيضاً بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلوم بقوله بما أنزل إذن وهو كلامه فإنه تعالى فوق كل شيء والأدلة على هذا متواهدة ولله الحمد وقد سبق بيانها كثيرا ولكن غريب أننا في مقاربتنا للناس بهذا الموسم تبين لنا أن كثيراً من المسلمين مع الأسف. لا يؤمنوا بعذب الله لا يؤمنوا بعذب الله ويقولوا إن الله بذاته في كل مكان نعم وذلك لأن علماءهم يقررون هذا يعني ونتكلمنا عليه كثيرا في لقاءاتنا من هنا في الحرام حتى إنهم الحمد لله يعني اقتنعوا وقال سبحان الله كذروا علماء يقولون لهم كذا وكذا نعم حتى إننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم بلوعة عربية جيدة فلما انتهينا من الكلام هذا وانتهى الدرس جاء جائرية وقال سبحان الله هذا الذي قلت هذا حق لكن أنا يعني إلى الآن راسي دائما ليش لأنهم ترصف عندها القول الضاقر وأن علماء أن يقوم هاتف وأن من قال إن الله تعالى عالم بلاك فهو كان وأنا ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب، كلهم مبتدعين ما؟ سبحان الله ليه؟ قال لأنهم خرجوا عن مذهب رافض. قسمان قال كُلَّ قوم الذين جلسوك هذا ابن تيمية حنبل، كل تفقه على مذهب الحنابل، وكلارث من القيم، وكلارث محمد بن الوهاب، ورجوا ولا لرجوا لها، لكن عند الله سبحان الله قسمان يعني ظهر على وجهه. علامة البشر والقبول وهذا يمفع فأنا أقول ستعان الله يعني أن جلالة العلو العلو لعز وجل الجلالة واضح سمعية وعقلية وفطرية ومع ذلك يقول هذا القول من قربي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها دعاك الكريمة <تصفيق> أن انزل الله للقرآن كان بعلمه فلا يتطرق إليه أي خلق لأنه يعلم متى نزل وبماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعى نقص أو ادعى زيادة لا يمكن لأن الله أنزله بإيش بعلم أي أن إنزاله محرور بعلم الله من ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فقد رمى الله بالجهل لأن الله أنزله بعلم وكذلك نزل القرآن بما يعلم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق ومن فوائد آية الكريمة إثبات الملائك مين؟ نعم؟ أين؟ لكن ألا يشهد هذا إنساء الله هذا وجل وين؟ أين الملائك؟ ها؟ الإنسان كان عن طريق الملائكة كل الملائكة ولا من؟ ها؟ نحن نقول الملائكة ذات الملائكة عموما نعم. والملائكة تشهدون يا ولد وين انت الله نديك كيف ما يقول لا مأه. لكن لما أني أردت عليك أتوقفت لو كان عندي علم ما توقف هكذا قال الله من فوائد الحديث قال آله أن إثبات الملائكة وأن الملائكة دات عقول دات عقول خلافة من قال إنهم لا عقول لهم كما قال بعض الناس من من الله لهم العقل والعقل قال الملائكة لا عقول فهي تعلم وتعلم وتسمع وتقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبما رحاه إليه حيث ذكر أن الله يشهد به وكذلك الملائك وكثرة الأدلة على الشيء أو كثرة سياق الأدلة على الشيء تدل عليه على العناية به وهو وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شيء، بقوله وكف بالله سهيدا ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا لا هل يمكنني بدون عقول؟ إذا إحنا قلنا لهم إن الله ذا نه و يقول إن كفر و صدوا عن سبيل الله قد صدوا ضررا بعيدا هذه الجملة كما ترون مؤكدة المؤكدة الأول والثاني قذروا كفروا أي بالله والكفر بالأصل الشتغف ومنه الكفرة وهو إلافة النفس هذا لأنه يستر ما ما في جوه وقوله صدوا عن سبيل الله لها وجهات الوجه الأول أعرضوا عن سبيل الله وعلى هذا تكون لازمة أي تكون صد فعلا لازمة والثاني الوجه الثاني صدوا غيرهم أي حملوهم على العراب وعلى هذا فتكون متعدية والمحول به محذوب أي وصدوا غيرهم عن سبيل الله فالآية إذن محتملة إيش للوجهين وكلاهما لا يناقض الآخر فتكون محمولة عليهما مجميع والكفار لا شك أنهم متاثرون بأنصادون بأنفسهم اصادون لغلي إن كانوا من دعاة الكفر صدهم ما وإن لن نكون من دعاة الكفر فإن الناس يقتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كما صد هؤلاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سنة, سنة سيئة فعالج وزعها ووزع من عمل بها إذا صدوا كفار لغيرهم يكون بالقول ويكون بالفعل متى يكون بالقول إذا كانوا دعاتا إلى الكفر كلما رأوا شخصا يجد الهداية يهبوا إليه فصدونه ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون ولكنهم لا يدعون الناس إلا الناس إذا رأوهم فاقتلوا بهم ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس ووجهائهم فإن الناس آذة يتبعون القوم وقول عن سبيل الله السبيل بمعنى الطريق وأضافه الله إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه للباد فأضيب إليه ووعلن أن السبيل والطريق والصرار تارة يضاف إلى الله وتارة إلى غير الله فيضاف إلى الله باعتبار إيش أن هو الذي شرع للعباد ويضاف إلى غيره باعتبار السابكين قال الله تعالى وَمِنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليهما تولي فعظاف السبيل إلى الممين وهنا عظافه إلى الله يضافه إلى الله لأنه لديه شرار ولأنه يوصل إلى الله فمن سلك وصل إلى الله عز وجل كما تقول سبيل مكة من هنا لأنك لا سرفته أو صلت إليه قد ظلوا ضلالا بعيدا ظلوا الضلال معنى التيه أي تاه عنها ضلالا بعيدا وذلك لكفرهم وصدهم على سبيل الله ووصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال ولي أرد الله ضلال عن شيء بي فإن الحق منار وعلم يهتدي به الكذب فإذا بلغ عنه أناس كان ضلالهم بعيدا لقوة الدليل في هذه الآية الكريمة أبتعد يا ساتر اذا نطلع على فوائد الاحد هذا اللي لا, لا الشيخ والله يقول ان تقسيمه إلى اصول فروع بمعنى من هذا أصول وهذا فرو، هذا غلط، يعني يقول كل الأحكام العملية فرو، ولا كمعة قديمة أصول، هذا ما أقصده، لأن من ال من العملية ما هو من من أصل أصول، كأكان أكان خمسة مدار، خمسة من خمسة، بأن نقول الدين الإسلامي بعضه أعلى من بعض، وأقل من بعض. وأعظم من بعض فليس يترك سنة من صراط كتب من صراط كتب صاعهد وليست اذا ترك الصراط ففقد يتيه الضال وشيء فترك المخالفة في لا نقول عقائل معنا ونقول أيضا من العقائل ومن شيء من العقائد اذا انكرته فانه يكون خطيرا جدا وشيء اخر منها نعم تمام مو بنت من ناعده عبد الله نعم حاول عن تجين الله <سؤال> قد غضره ولا ننفره إن النبي <سؤال> كفره وظره رجل الله ليصيره ولا ليهديه طريقا إذا طريقتها إن مصالب ربيها سبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها أنات قد ترام قد ترام قد ترام قد ترام قد ترام تآمنوا خيرا لكم وإن تسعوا فإن لله ناحي سماوات والأرض وكان الله عليم الحكيم يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تفوتوا الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا وقد أخذنا هذه الآية ووصرناها وأخذنا فوائدها الفوائد لا طيب فيها الإلهة الكريمة يقبر الله عز وجل وخبره هو الصادق خبرا مؤكدا بإن أن الذين جمعوا بين هذين الوصدين قد ضلالا بعيدا وهو الكفر والصد عن سبيل الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الخبر ولو كانت فتاياً إذا دعت حاجة إليه، وقد قال علماء البلاغة إن الأصعب الخبر أن يلقى غير مؤكد. تقول محمد مشهِد، ويحسن توكيده عند تردد المخاطب، ويجب توكيده عند إنكار المخاطب. فماذا إذا قُلنا محمد قائم؟ نخاطب وراتي ولن صادج صادج لا, لا يعرف عنه شيئا فهذا لا يحتاج الى توثيق وذلك لأن المخاطب سوف سوف يقبل الخبر وإذا كنا نخاطب شخصا مترددا فهنا يحصل ان نقيده حتى يرتفع عنه التردد وإذا كنا نخاطب منكر أو في حكم المنكر فإننا نؤكد وجوبا ويتعدد أو تتعدد أعجاب التوكيد حسب خوة الإنكار فهنا أكد الله الخبر معانا الخبر يلقى إلى خالد ذهن فيقاد لأهمية الموضوع لأهمية الموضوع لأن الموضوع إذا كان هذا أهمية فإن من المستحسن أن يؤكد من فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واستقام على سبيل الله وجعل الناس إليها فهو على الهدى نادف ذلك من أي شيء من أن من, من المقال وضد فإنه إذا ثبت حكم لشيء ثبت نقيضه لضده ومن حوائف هذه الآية الكريمة أنه أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروض ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يقل الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم طريقا هذه الآية كرأتهم ولا فيها التوكيل بهذا الحكم لكن فيها التصريح بالظلم فبأي شيء ظلموا ظلموا بالاستمرار على الكفر لأن من الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم والظلم في الأصل بمعنى النقص لقوله تعالى كل ذا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا